بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ صَادْ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للمؤمنين.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 ويقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم وَمَنْ خََّّكْ مَ وَزمُهُ فَأنائِكَ الذيذينَ خَصِون أَ فُسَهُم فَأُلكَ الذيذينَ بِمَا كَلُوا بآياتِناَا يَغنِون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فِيهَا معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد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 أَلَمْ نَفْهِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَكْبُرَ فِيهَا فَاقْرَج إِنَّكَ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ انْظُرْ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَبِمَا يدنيل اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاث يمنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قُرُنْ جِئْ مِنْهَا لَذُومٌ مَنْ مَجْحُورَا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْ جُك جََّ تَفَكُناَا مِنْ حَثُ شِئْتُ مَا وَلَا تَقُرَبَههِ الشَّجرََاح فَتَكُناَ مِن الظَّالِمِين فَرَوَصْ وَسَلَهُ مَا الشَّيطَُ لُِ بِدِيَلَهُ مَا مَودًا مَا مِن سَؤَاتِهِمَا وَقَالَ مَا لَكُمَا رَضُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا مِنَ النَّعَصْرَيْنِ فَدَلَّاهُما بِغُرور فَلَمَّا آتاه الشجرة بدت لهما سوئاتهما وقف قا يخصفان عليهما من ورق الجنة ولادا هما ربهما ألم أنهكما عن tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma 'aduwwun mubin qala rabbana dhallalna anfusana wa in lam tarfu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 وليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ بَوَاكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْذِرُهُمَا لَئِنْ أَتَيَا بِمَا نَهِى عَنْهُ لَيُسْلِمَنَّ مِنْهُمَا عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّهُ يَرَاكُمْ وَهُوَ إِا جَعلن الشَّيقِلََ أَْلِيَ أَلَِّذينَ لا يُؤمنِنُون وَإِذَا قَوا فَاحِشَكً قَُوا وَجَدنَا عَلَيهَا أَبَأَلَ وَضلَّهُ أَمَرَنَابِهَا قُلْ إَِّم اللهََّ لَا يَأُّْ بٍِ فَخْشَاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصف وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.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 مَا خُذُوهُ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَقُلُوا وَأَشْرِضُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ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 وَالْقَطْعُ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا فَيَعْمَهُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَقِيمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحزنون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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وسهدوا علينا أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا اجدارتوا فيها جميعا قال تخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا, عذابا بعثا من النار قال لكل يَعْفُونَ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَلَيْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَلْئُهَا النَّادُ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 لَا اخِرَتَكَ كَاثِرٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ مِنْ بِسْمَاهُمْ وَنَادَرُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وهم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 فَمَا مَن كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ يُدْخَلُونَ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا أَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَٱرْجِعِ إِنَّهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عَيْنٍ هُدًى وَرَحْمَةً فَصَلَّى ٱللَّهُ عَلَى عِيسَىٰ مَهْدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا كَأَنَّهُۥ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 كُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُرْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ سبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا In roemete Allah Kareem Min al-muhsineen Wa hoelde Yerusilu Ryaah Bysra Byn yed Roemete Diet alsenaam jord, Figal een spisk zat, Om mykigheid ver refineraas, Jobjmouw mis kitaые karst, Om Industry te raakkom, De tubewaar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 mein Point beleid En belom 동ens 공ano Jesu à Sommame Hoe applik кон korum knit van вже sum sa A Get Wo فَوَلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْفَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَن جِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نَذَرُ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 فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآلين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 لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَىٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لَمْ فَأَعْلَمَهُ لَئِنْ عَصَانَهُ لَنُرْسِلَنَّ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ صَيْحَباً قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَتَوَعْتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَرَى وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ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 هُمِن قَريَكِكُْ إِهُ أُنَ سُكَ قَهرُون فَأَن جَيلَهُ وَأَههُ إَِّ مَتَهُ كََتْ مِنَ اللامِر وَأَنطَرن عَلَيْهِ م طَراء فَظُركَيفَ كَ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأعفوا الكيل والمين أبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ مَا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا die aandronde in die aandronde van de nabij is da we aandronde is da we aandronde is da لَمَّا مَكَانَ السَّيْئَةُ الْحَسَنَةُ حَتَّى عَصَفَ وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ نَبَأَ الضَّرَّ وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ نَبَأَ الضَّرَّ وَالسَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ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 قادِئِئِتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَجِئُ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ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 ظَاهَ قَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَالِكِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى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 قَّ لَ أُصَِبًاكُ جمائين قَا إِ إِلَ رَِّنَ مُم قَبُون وَمَا كَكِمُ صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن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 تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَوْ قَدَرْنَا أَن نّؤْفِكَ لَعَنَدُوا فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ لَنَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية فَْحَرَنَابِهَا فَمَا نَحنُّ لَْكَ بِ مُؤمنين فَأَر سَللن عَلَيهِ مُُّ فَانَ وَالجَرادَ وَنكُمَّ لَ وَضَّ فَادِعَوََّمَ آيَاتِّ فَوص الصَلَات وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى لنا ربك بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلِلرُّسُلِ مَعَكَ بَنِي فاكشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكاذبوا نحن القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ يَعْرِشُون وَجَاءَ أَذْنَابُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهم قالوا لَنَا إِلَٰهٌ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالُوا إِنَّا قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۖ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرِّمُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ قَالَ أَوَرَىٰ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ ويقض لكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم قوم غيم ووعدنا موسى 30 ليله واكلمناها بعشر فتممت طاعه ربه 40 ليله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 إن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرى موسى صوقا فلما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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَنْذِرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا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 جِئْنَ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَيْنِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كذبوا حَتَّىٰ إِذَا أَصْبَحُوا عَنَالَهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إنسان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفري ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وَبَنك مِم بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن وس لوضع اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها هدى ورحمه للذينهم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أقذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه سَنَتَ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَدَيْنَا إِلَيْكَ قُل عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا علم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائك ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا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 وَامِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَّلْنَاهُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَشْهُرًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اذْهَبْ بِأَهْلِكَ فَأَرْسِلْهُمْ مَعَكَ وَلَا تَخَفْ وَلَا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 وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 وَأَمَّا مَن لَّا يُسَبِّحُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِبُونَ قَوْمًا لَّاهُمْ لَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإل تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لَنَا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله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 اين تَقَلَّ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا أَخَدَ رَدّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ غُهورهِمْ ذُر الرَتَهُم وَأَشهَدَهُ مععَلَأَوْ خُصهِم وَأَشْهَدَهُ مععَلَ أَو قُسِهِم بِرَبِّكُمْ قالَا بَل قالَاوا بَل شَهدِنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافمين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية فتُمِْكُ نَ بِمَا فَعَلَ النُبطِلُون وَكَذَلِكَُ فَصِلُد آياتُ وَل عََّهُمْ يَجعون وَطْلُ عَلَيْهِ نَّ بَذ آكَينَاهُ آياتتِنَا فَسَلَخَمِنهَا فَأَتْ بَهُ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهدى تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنتم أنفسهم كانوا يظلمون من وَوه بِهَا وَذَر الذيينَ يُ حدونَ فيِي أَسمائِهِ سَيجِزَونَ مَا كَل يَعَّلُون وَمًَِّا خَلَقن أَُّتُ يهدُونَ بِالحَِّ وَبِه يادِون وََّذينَ كَذَّبُون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 والأرض وَمَا خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضن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 كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم فَوشَّهَا حَمَلَتحملَملًَا خَفيِيفًَا فَمَرَاتُ بِ فَلََّا أَثقَلَ الد الدَّ وَلهَّه رَبَّّهُ مَا لَ آتَتَنَ صَالِحَا لَنَكُونََّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون او ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد ام فاؤكم فجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم رَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَوْمِئِذٍ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تدعون يَعُونُ لَنَصْرِكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَجُرُّهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن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 وَإِنْ خَوَّالُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْعِيسِ مَّا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَأَجِتَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بصار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 وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ